بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما تقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤذون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا صحيح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 قَالَ تَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّ وسير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ بغير شك وقالوا من أشد منا قوة أولم يرغ أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فاقسلنا عليهم ريحا وصفرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا عذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما سمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون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 إذا ما جاءوا ما شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليها قالوا قال الله الذي أخلق كل شيء وهو خلقكم أول ما رضى وإليه ترجعون. وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا وَلَا ولا قلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم التي ظننتم بربكم أغزاكم فأصبحكم من القاسرين فإن يصفروا فالنار مسوى لهم وإن يستعصفوا فما هم من وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما وحق عَلَيْهِمْ وحق عليهم القول فيه أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُمْ كَانُوا كانوا وَقَالَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وارغوا فيه لعلكم تغلبون فَلَمُذِيقَ الَّذِينَ الذين تفعوا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك تداء أعزاء الله هم فيها داء القد جزاء بما كانوا بايات ما يجحثون وقال الذين كفروا ربنا ارنب الذين اضلانا من الجن تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تستعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا إِلَّا اللَّهِ وَعَمِلَ الصَالِحَاتُ قَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي لِحَسَنَكَ وَلَا ادفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما نلقاها إلا الذين صبروا وما نلقاها إلا دوا عبد عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واتسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 انك ترى الارض طاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يغفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم لا من بين يديه ولا من خلفه تازيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك له مغفره قالوا لولا بصلت آياته أعجمي من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رب عيم الزاعة وما تخرج من ثمرات من أسلامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من بعاء الخير وإن مزه الشر فيأوس ولئن رحمة مِنَّا مِنْ منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمته إن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن نفت أن الذين كفروا بما عملوا ولن فيقنهم من عذاب غلير وَإِذَا أنعمنا على الْإِنْسَانِ أعرض ونآ بجانبه وإذا مته الشر فذو دعاء العريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت من أضر ممن هو في شقاق بعيد سنريه الآيات لا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بعبدك أنه على كل شيء شهيد